ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتأتي الى صراط مستقيم صراط الله الذي لا ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور اخوة الايمان والاسلام نعيش مع نور الحق والايمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يطلوا علينا ذلكم العالم القرآن الإذاعي فضيلة القار الشخّص النعماني عالقار بتحت الإذاعة التي في العربي والعالم الإسلامي كله المقيم في مدينة القاهرة ندعو الله لابو توفيق كلنا لكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا أو من اللّهِ بِالشّيْطَانِ ويزيد الله الذين اهتدوا ذهن والباقيات الصالحات خير عند ربك سر وَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي آيَاتِنَا وَقَالُوا لَن أطلع الغيب أطلع الغيب أم ما يزل يلا سيفورنا بعيالباتيم معين يقول عليك فذا عليك الطيب ألم تر أن فلا تعجل عليهم إنما نعد له يوم, يوم نُشْكُرُ مَن تَقِينَا إِلَى الرُّوحِ مَا راحت لا يملكون الشفاء ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين فلا ترجع عليك فلا عليك السيد رمضان شطاط نعم وقالوا تغذوا تقذروا لقد جئتم شيء اذ ذكر لقد جئتم شيء اذ الشوق النبي <تصفيق> وما I'm حبك كمان كده <تكلم> لقد ذبعتم شيئاً كَادَتِ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ منه وَالنَّجْمُ الأرض الارْضُ تخرُقُ انْكِبَانًا وَخَذَلَهَا رَبُّهَا صاح صاح النعمان، وما <تصفيق> I'm لِذَا مَنُوعِ مَالِ حَاتِ السَّعْيَ عَلَى الْأُمُورِ نعم فَإِنَّمَا يَسْعُوْنَ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُنْتَقِينَ وَتُؤْمِنَ بِالْحَقِّ مَا عليه. وكم, وكم قبلهم من هل تحز منهم من أعباب أو تسمع لهم وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وكم أن لسنا قبلهم بالله <تصفيق> <تصفيق> And I you اتجمع نعم وان تجروا بالقول فإنه هل <تصفيق> أذب أزم... <تصفيق> الله الله و انا و كنت كان فاس فانيا ولما أبدا نعطي يا مرساه مني أنا ربك فأخلنا عليك إنك المقدس و <تصفيق> وَأَمَا تِلْكَ ما تلك في امينك يا يوم اذهب إلى في My heart can't feel the like can way لَو قُلْتَ تَنْمِ إنك كنت بلا بصيرا قال موسى صدق الله الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكن ربي زدني علما وكذلك الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة الكارئ الشيطة النعماني. القارب التحالي الإزاعات والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة تلقى هراء الإزاعات سلسل الامريكا عربية ضرب محمد جابر المقيم بمن الثامنون مخاز الفراشة الكبرى وقسر سياسة المتمثل في جميع الحاجة مورية والخدمة في الدكاة الممتازة إدارة أولاد جعفر المقيمين بكفر عوض شكر الله سعيكم جميعا